وهذه إكمال لما مضى من مجالس حول رياض الصالحين هذا المتن الذي عني به أهل العلم وغيرهم لما اجتمل عليه من أمور مهمة لجميع الناس وهو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكما قلت في مقدمة الإمام النووي رحمه الله أنه صنف هذا الكتاب لينتفع به الجميع وفيه من الفوائد والدرر ولا يخلو بيت أحد منه وشرحت في المرة الماضية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 ما زال الحديث حول النية وقد جمع النووي رحمه الله في هذا الكتاب أبواب وجعل أول هذه الأبواب باب النية لأهميتها وعظمها وثقلها فقد عانى منها الكثير لأنها ليست بالشيء السهل وكان سخيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فالنية تفرق بين الأعمال وغيرها وتفرق بين العبادات وغيرها وتفرق بين العبادات بعضها البعض وبينت ذلك فيما مضى من حديث عمر رضي الله عنه وهو حديث عظيم فيه جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه تذكير لنا ثم جاء النووي رحمه الله تعالى وثنى بحديث يتكلم عن النية أيضا فقال وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت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 قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري رحمه الله وهذا حديث يتكلم عن النية أيضا ويبين بأن الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كنيتها أم عبد الله والتكني سنة عن النبي وأصحابه رضوان الله عليه فعائشة رضي الله عنها من أكثر الصحابة رضوان الله عليهم حديثا فكانت من فقهاء الأمة ومحدثيها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت منه كلاما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم هذه البيداء أي مكان متسع أرض واسعة فإذا وصلوا إلى هذه البقعة خسفا بأولهم وآخرهم والكعبة المشرفة شرفها الله تبارك وتعالى وحماها هي بيت الله الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وكان مطمعا لكثير من الناس وأراد أبرهة أن يهدمه ولكن الله فعال لما يريد عليكم السلام ورحمة الله فأراد أبرهة أن يغزو من اليمن بجيش عظيم ليهدم الكعبة وكان في ذلك معه فيل فأراد أن يجعل هذا الفيل يتقدم الى الكعبة ويهدمها ولكنه وصل الى مكان معين قبل الكعبة ولم يتحرك فحرنا الفيل وإذا أداروه شرقا أو غربا هرولا وأسرعا لكن إذا أرادوا أن يتخطى إلى الكعبة جلسا ولا يتحرك والله تبارك وتعالى بسبب فعلتهم هذه أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسبب أنهم تطاولوا وأرادوا أن يهدموا الكعبة الله تبارك وتعالى عذبهم في الدنيا والآخرة فحمى الله تبارك وتعالى بيته من كل أحد والله تبارك وتعالى قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نضقه من عذاب أليم ثم يأتي في آخر الزمان وهذا المراد من الحديث يغزو الكعبة جيش عظيم وهذا الجيش لا يعلمه إلا الله لا يعلم حاله يخسف بهم قبل وصولهم الى البيت والعبرة هنا او السؤال هنا كيف عرفنا بانهم كثرة جيش عظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال يخسفوا بأولهم وآخرهم لا يبقى منهم أحد فقالت عائشة, رضي الله فقالت عائشة رضي الله عنها وهي تسأل عن هذا الأمر العظيم كيف يكون الناس بينهم الصالح والطالح ويخسف بهم جميعا فلما استغربت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم فهنا دليل الكثرة أن معهم أسواق للبيع والشراء فكلما زاد عدد الجيش احتاجوا إلى مؤونة وإلى الشراب والمأكل فكانوا يحملون معهم أسواقهم وليخسفوا بأولهم وآخرهم بما فيهم الصالح والطالح الفاسد والخير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا مهما وقيدا نفرق به بين أمور كثيرة وهو أنه قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم فهذه المسألة وهذا سبب إدراج النووي رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب وثنى به بعد حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فهذا الحديث عظيم يبين لنا أننا كثيرا من الذين يفعلون الأخطاء أو يفعلون المعاصي من كان معهم أو ساكتا عليهم أو راض بما يفعلون فيلحق بهم السلام عليكم الله لكن العبرة يوم القيامة بالنية والله تبارك وتعالى يعلم النيات فيأتي هؤلاء يوم القيامة يبعثون كل على نيته لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن شارك أهل الباطل وأهل البغي والعدوان فانه يكون معهم والعقوبه والعقوبه للصالح والطالح فهذا الجيش العظيم عليه بما فيه من مؤمن وغير مؤمن يخسف بهم أو تخسف بهم الأرض أولهم وآخرهم ثم يوم القيامة يبعثون على نياتهم يبعثون على نياتهم وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الجنوس مع أهل الأهواء والضلال لأنه من أقر أحدا على شيء فهو معه في الإثم كما جاء النووي رحمه الله بحديث آخر يتكلم عن النية وهذا أيضا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ثم قال النووي ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام هذا الحديث أيضا أدخله النووي ورحمه الله في هذا الباب لأن فيه دليل على تحقيق النية فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الهجرة بعد الفتح بقوله لا هجرة بعد الفتح أي الهجرة كما بينتها فيما مضى انها عبارة عن الترك تهجر شيئا اي تتركه لكن في الشرعي هو الهجرة او ترك بلاد الكفري الى بلاد الاسلام او الانتقال من بلاد الكفري إلى بلاد الإسلام هذه الهجرة والهجرة بهذا المعنى أو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ليس معناه النفي على الإطلاق لكن العبرة هنا بأنها أصبحت دار إسلام فالهجرة منها في أصله لا يكون لكن فتح مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخرج منها ثم عاد إليها فاتحا إياها بفضل ربه تبارك وتعالى فكانت دارا للإسلام فالدليل هنا أنه من كان في دار يقام فيها شرائع الإسلام فلا هجرة عليه أما الهجرة تجب على من يكون في دار الكفر في الأماكن التي لا يستطيع أن يقيم فيها شرائع الدين فقال لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة لكن جهاد ونية لكن جهاد ونية الأمر هنا متعلق إما بالجهاد وإن وإما بالنية أو بهما معا والجهاد أقسام كثيرة وأشدها جهاد النفس فالشخص يجاهد نفسه على ترك المعاصي هذا جهاد عظيم والنية تحقق هذا الجهاد إذا صلحت فالنية الصالحة للجهاد في سبيل الله لجعل كلمة الله هي العليا فهذا يكون في سبيل الله لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل, يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا هو القيد لأن هناك من يحاربون للأوطان فالمؤمن والكافر يحارب لوطنه أما المؤمن الذي يحقق الجهاد الصحيح والنية السليمة فهو يجاهد لدينه والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والمكلوم هو المجروح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجره يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا الذي حقق مسألة الاخلاص وتحقيق النية أن تكون في سبيل الله لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية وهناك من الجهاد ما هو مطلوب وهناك من الجهاد ما هو فرض وهناك من الجهاد ما هو مستحب والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 يعني إذا جاء ولي الأمر وقال بوجوب الخروج للجهاد فهنا لا يجوز لأحد أن يعترض ولا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الأمر فهذا جهاد وجوبا ويكون فرض عين كما بين أو كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات وهناك جهاد أيضا فرض وهو إذا دخل العدو على بلد وحاصرها فالجهاد هنا فرض عين على كل إنسان الرجل والمرأة الكبير والصغير بما يستطيعون رد هذا العدوان فهنا الجهاد فرض وأيضا هناك جهاد فرض أيضا إذا التقى الصفاني إذا التقى الصفان في المعركة المسلمون والكافرون فلا يجوز لأحد أن يهرب أو يتخلف كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 من السبع الموبقات فلذلك جاء هذا الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية إما أن يكون الأمر في جهاد سواء مع نفسك أو مع غيرك ونية أيضا تصحح العمل ونية تصحح العمل فهذه أحاديث تتكلم حول النية لأهمية هذه المسألة فإن شاء الله تعالى نكمل النية البقية في المرة القادمة ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا النية الصالحة ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك